وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا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 إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا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 وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهْهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ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 كلا انهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون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 تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسني من يَشْرَبُ يشرب بها المقربون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 ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتبكب طبقة عن طبقه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون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 وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبعثوثة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت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 وتأكلون التراث أكل اللَّمَّ وتحبون المال حب جما كلا إذا دكت الأرض دك دكو وجاء ربك والملك صفا الصفات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 ولا يوثق وثاقه احد يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم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 ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلق تحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه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 كَذَّبَتْ كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 121. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها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 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَلَكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَلْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين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 كلا إن الإنسان ليطغى 125. أرآه استغنى ان إن إلى ربك الرجعى ارايت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ارايت أرأيت كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقتربه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 لا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا ويقيم الصلاة ويؤتو الزكاة وذلك دين القيمة.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 يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا بِهِ به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود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 بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش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 126. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر 129. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر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 فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تو بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسبت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 من الجن والناس الناس الله العظيم <تصفيق> ما خير، شيخ سعد الغامدي